لكنه يحب الله ورسوله ظلت مصانع الخمر في حصون يهود وبيوت المنافقين لذا ومع المخالطة ضعف صحابي فقير أمامها ضعف حتى أدمنها من جديد شرب ذات يوم فخرج من بيته يترنح فأخذ نحو قائد الدولة ونبي الأمة فأقام عليه الحد ثم أطلقه وتمر الأيام فيعود إلى الشرب ويخرج فيقام عليه الحد ورغم تكرار الأمر ورغم أن للخمر ذنبا من الوزن الثقيل والكبير إلا أن للقلوب والمشاعر تجاه الله ورسوله أوزانا أثقل فنبي الله صلى الله عليه وسلم لم يبعده لم يهجره لم يعبس في وجهه لم يسبه ولم يطرده من مجلسه أو قلبه بل أحبه أجل أحبه وحرض على حبه حدث ذلك حين أحضر ذات يوم إلى قائده يترنح سكرانا فأقيم عليه الحد فرآه أحد الصحابة فغضب من تكرار مجيئه وقال أخزاك الله اللهم ما أكثر ما يؤتى به فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى ذلك اللاعن وأنكر عليه وقال له كلمات تكشف عوالم الحب داخل ذلك الرجل المدمن قال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله كانت الخمر نقطة ضعفه والإسلام لا يتجاهل نقاط الضعف لدى الإنسان، لكنه لا يبالغ في وصفها ووصف المعانات منها. الإسلام يقف أمامها ريثما ينتشل المرأة منها، يضمد جراحه وعواطفه من سنانها. ثم ينفث فيه من جديد طاقة الانطلاق والتجديد والتشهيد التفت صلى الله عليه وسلم إلى أحبته التفت راجيا منهم ألا يتركوا أخاهم للشيطان لا سيما واليهود والمنافقون مستعدون لتوظيفه التفت إلى صحابته فقال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا رحمك الله كان صلى الله عليه وسلم حانيا الرفيق يعرف أن صحابته ليسوا ملائكة لذا فهو ينظر إلى المناطق الخصبة فيهم يمطرها بالحب فتهتز ربيعا أخاذا لكن يا ترى ماذا لدى شارب الخمر الفقير المعدم هذا ماذا لديهم من مساحات خصبة حتى يحتفي به صلى الله عليه وسلم كانت لديهم مساحات الحب لله ولرسوله حب يشرق في قلبه وينسرب في أعماقه لذا بادله صلى الله عليه وسلم بحب أجمل فتحول ذلك المدمن الفقير إلى راسم للبسمات على ثغر محمد الجميل صلى الله عليه وسلم أغرته سماحة نبيه وابتسامات نبيه إلى حد تدبير دعابات لقائد دولته كانت دعابات لا يجرؤ عليها كبار الصحابة فكان صلى الله عليه وسلم يتقبل دعاباته كالماء البارد ها هو في السوق يتلفت بين الباعة والدكاكين ربما يدبر دعابة لنبيه صلى الله عليه وسلم وربما كانت عفوية دون تكلف